انا زعلتك في ح ا ج ة طب ا ي ة حبيبي هي ب د ر ي عينك ليك لما بتيق في عينيا وحكيتك بس ايه فيك ح ا ج ة مش ع ا د ي ة قلبي يا حبيبي حاجه ماتصعبش ع ل ي انا ز ا ل ت ك في ح ا ج ة طب ايه يا حبيبي يا ب د ا ر عينك ل ي لما ب ت ي ج في عنيا وحكيتها بتسقيك ح ا ج ة مش ع ا د ي ة ا ق و يا حبيبي ح ا ج ة ماتصعبهاش عليا مصاب 「めっかし」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」「」「」「」」「」」」「」」「」」「」」」「」」「」「」「」」」」「」」「」」」」「」」」」」」 「めんめ ا めんめん」「こんにちは」「こんにちは」「こんにちは」 حاسس بمسافه بالنا بحاجه تغلي عليك تضيع يا حبيبي م ي عايز ت ع ت ب ن عادي ط لي ع م ل ت ف ا م ا ه د ل و ق ت ا ل م ن ا س قبل الاحزان ما تكبر يا حبيبي سيبتلي 「انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم She、yeah, added تقدر ش س ي ب ك تتقلم أ ن ا دايقتك ط و قلت ح ا ج ة ماتتقلشي ل ما بنام ت ي ر ن ا م ص ع م مش ماشي قبل ما تتكلم 「やっはっは」<音楽>